بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولا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 إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون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 فَلَأَتَيْنَا أَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُونَ خَرْجًا فَخَرَجُ رَبُّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُهُمْ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 قل المر رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل المر رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء، والمؤ بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدْ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعال عما يشكون عالم الغيب والشهادة فتعال عما يشكون